شبكة عباقرة التلاوة تقدم أعوذ بالله من الشيطان القديم. بسم الله الرحمن الرحيم ومغفلتهم فيه من شك سَهَالَرَا كُمْ مِنَ الْفُسُكُ sa kamis lij shai o wa fu سطر رذق لمن يشاء ويقدر I'm <laughs> a Uh oh. من تمونيب وما تفرقوا الا من بعد ماذا الله. ولولا كلمه سبقت من ربك الى اهل مسنت وانتي وهذه يدنا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ الشَّرْعَ وَالتَّعْلِيمَ قُلَامَكُ بِمَا أَنْزَلَ كمان الله ربنا The <coughs> لا خدس بيننا وبينكم الله والذين كده في الله من بعد ما استجيب له Yes, sir. Allah, Allah, Allah. O God, you are the Most High, the Most <تصفيق> الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يذريك لعلست يستعجل بها الذين لا يؤمنون فيها والذين الله الله الله آمنوا مشفقون منها you he loved him all الله لطيف في عباده يرزق من يشاء وهو القوي الْمِصْبَاحُ فِي الله العظيم